جي ا تي اتش با يا حي بخير يا زي انا يا برا الله زري يا جيات اشفايحه بحيره طبره <تصفيق> يا مولاي اجيات شوير جدام بالجواني الله قلبك يا ابو عبد الله j <Sanly> <Sanly> <Sanly> <Sanly> wham-ha! جيني يا اخويا سلاكيني واكري ممنوع, ممنوع. بس خدمه سعيد الصا جي عتيت شوي الجدام بالقوة ونقلني وحالي غلل نحا رغفت ورحيت عني جي ore gidalo re يا اخو يا اخو وده الد... جبينة ينضح امرو <متغلق> بشام الهوام خاويني ظهر انكسار زين <مترجم> ما الله يقضي حوائجكم بحق ابي الفام. ماشاء الله. Sahuya <hoye> Tidagini. So on, so on. ما يسبب. شلون خالل حسين? يا زياني باجي من بعيد غميك en saraway اتيولا اتنشديني واحر يا حبيبي يا زي ما يبرى والله يقلح و بعد عدنان بخدمه ما <تصفيق> ما تلب الغلب والغلب يا يخيد يقيل لي شلود تقطع نوحك وتسكت والوان التاونه يا ختي ولاتني ظهر انكسر الله يقضي حوايج Hey j I Dayana <dı> Yabra, I would be right. اجي ام البنين والزهراءهم موجوده اللهم اعز سبو زيد شباب الدم او الزحار هو قلنا تجيل لي ابن وخذي او يا اتشوف فخياتك وي يا امي دگاوي حيي امي كل ديات امي الزكيه قاعده وامها ام عباس وريل وفات شم اولان حات جيل ليامن ياخذير هو عين اتش بو فخياك ويا اولان حات جيل ليامن اصح يوم تا قومني او احرينك يا رب يا رب الله يقضي حوائجكم يا فينا الشف مو يا فينا الشف مو عبيه الشف الزهراء ودمعه ام البنين لكن ما عاد بشكوف اللي بش رادي او رادي ضمني الصدر وشفت اختينك بالعفر او رادي ضمني وشفت اختينك بالعفر the so a لو قال ما منثير الحاشي تذكر لوه وجول شلون قلبي لي زمطا ولو احييني بيد مو وعقبي يا الشيخ قوم اقوم ورادي ضوم منيل صدري وشفت اختي ماك بالحضري ورادي ضوم او شفتك تخته ما يقدر يحييني او ما يقدر يحيها ظهرك الدرعينيني ظهرك يا E Gete Guee exercise you go. تنتظر جاي اجبو في مقاط طغوة لغان مطبئ اجبو وقا وذ غير ما تصفي يا خويا اختك مغاحد وريد العزور مين غيرك يا خويا اختك مره جيل عيسر مين عيد هو البي جاوبني الجاعدج فينا <تصفيق> الذيره <تصفيق> الله يقضي حاجتك بحق ابي الفضل قو زي بعد لات ت غير جايه اشف ابو فك الطاوي يا خويا يا ختاكي مغاحدي وريدي العيزور مين مغيد هو